في العسل الشفاء أمريض أنت؟ نعم أشعر بآلام شديدة في المعدة هل ذهبت إلى الطبيب؟ لا لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه؟ لا لم أسمع بها لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخ المريض أن يسقيه عسلا وهل شفي؟ نعم بعد أن سقاه أربع مرات العسل؟ سبحان الله نعم العسل قال تعالى فيه شفاء للناس سأتناول العسل مثل هذا الصحابي توجد محلات كثيرة لبيع العسل في السوق المركزي سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل سفاك الله